بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى رحمه الله تعالى وقال باب ذكر الله بالأمر وذكر العبادة بالدعاء والبلاغ قوله تعالى اذكروني أذكركم واتل عليه عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه الآية وقال مجاهد في قوله وإن أحد من المشتكين استجارك إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى ياتيه فيسمع كلام الله حتى يأتيه. حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء والنبأ العظيم القرآن فعمل به وقال عكرمه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال تسألهم من, خلق من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك ايمانهم وهم يعبدون غيره وما ذكر في خلق افعال العباد واكتسابهم لقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال مجاهد ما ننزل, الملائكة ما ننزل الملائكه إلا بالحق بالرساله والعذاب ليسال الصادقين عن صدقهم فهم المبلغ فهم المبلغين فهم المبلغين فهم المبلغين, فهم المبلغين, المبلغين المؤدين من الرسل المبلغين مؤدي وهم المبلغين, المبلغين المؤدين من الرسل عندك فهم بدون فهم المبلغين المؤدين من الرسل فهم المبلغين المؤدين من الرسل فهم فهما فهم يكون فهم المبلغون لكن النصفة ما في فهم عن صدقهم المبلغين المؤدين أو فهم المبلغون آه. عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل وإنا له لحافظون عندنا فأه. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على دينه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من المؤلف رحمه الله ينقل عن كتاب التوحيد الإمام البخاري في جامع الصحيح هذه أبواب نقلها. وأحيانا تصرف بحذف حذف بعض الأشياء بعض الأبواب. هذه ترجمة البخاري رحمه الله. وقال عن الإمام البخاري: فابو ذكر الله بالأمر وذكر العباد. بالدعاء والبلاء يقول <تصفيق> بخاري وذكر الله بالدعاء والتضرع ورسالة والبلاء ومقصود البخاري رحمه من هذه السوجمة إثبات الكلام لله عز وجل وأن وصفة المصفات المخلوق كما يقوله المعتزلة وغيرهم وقال بخاري باب ذكر الله بالأمر الأمر لا كلام الأمر لا عمل كلام أحدا واع الكلام الكلام يكون أمرا ويكون خبرا وذكر العباد في الدعاء والتضرع والاسلف والبلاء ثم قال لقول الله تعالى فاذكروا لي خذ اذكركم هذا الامر هذا أمر. والامر كلام والكلام صفة, صفه الله كلام الله صفته ليس بمخلوق ومن قال بمخلوق قد وقال وصل عليهم نبا ابني ادم واتلو عليهم نبا نوح يقول اثلو هذا أمر. والامر كلام والكلام صفه من الله وقال ابو جاهد في قوله وإن أحد من المشيكين استجارك فأجره قول فأجره هذا أمر أمر من الله هو كلامه هو منزل غير المخلوق فالسرق قال إنسان يأتيه فيسمع ما يقول وما, وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنة حيث جاء يعني الكافر يرفض، طلب الاستجارة يجاهد، يؤمن يعني، يؤمن حتى يسمع كلام الله ويبلغ معنىه، ولا ولا يؤذى، ولهذا قالتوا إن أحد من مستجيب الاستجارة فاجد، يعني أمنه حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، أمر فاجد هذا أمر، والأمر كلام الله، يقول حتى يسمع كلام الله، ولا يقول حتى, حتى, حتى يسمع ما خلق الله. سل على أن كلام الله ستتم مستشعره والنبع العظيم القرآن فعامل به سل البخاري والنبع العظيم القرآن وصوابا حقا في الدنيا وعامل به والنبع العظيم القرآن هو كلام الله ونزل الله المخلوق وقصر المعالف رحمه الله قصر البخاري يثبت الكلام لله عز وجل وأن الأمر نعمل كلام ويثبت أن القرآن كلام الله وأن أخوة من صفاته وليس بمخلوق كما يقوله أهددع من المؤسسة وغيرها وقال عكلمة وما يؤمن واثرهم بالله إلا وهم مشتكون حال من الدعاء والبلاء والله تعالى يدعو عباده إلى يؤمن به سبحانه وتعالى فسر عكلمة اليمان استصاد تاخذ الربوبيه وشرك السلوك الريباله فتسالهم من خلقهم هو خلق السماوات ولوثي يقول الله فذلك ايمانهم ايمانهم الذين يتخذون الربوبيه والشرك وهم يعبدون غيره وفلا فلا, فلا يرفع الايمان بتوحيد الربوبيه مع الشرك في العباده سماه ايمانا لانهم نوع من التوحيد، لكنه لا يكفي حتى لا يكفي الانسان دي حتى يوحد الله في العباده وما ذكر في خلق افعال العباد واستكابه وفي بعض وانتخصين رؤى أكتابه لقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا فالله خالق خالق كل شيء ويسول ذلك فعل عباد في الرد يقول أن العباد أفعال. وخلق كل شيء الله خالق كل شيء في الرد على قدريها الذين يقولون العباد هم الخالقون لأفعالهم الله قال الله قال كل شيء وكل مصيغة العموم تشهر الزواثة الصفاحة قال مجاهد ما ننزل ملايثاً اللي بحق والعدل. هذا. ليسأل الصادقين عن صدقهم يعني المبلغين المؤدين من الرسالة من الرسل يسألهم وإنه له لحظون عندنا هذا هو البلاء فرجمه آآ صحيح البخاري فذكر الله بالامر وذكر العباد في بالدعاء والرساله والبلاغ هذا من البلاغ العباد يبلغ الله رسل يبلغون كلام الله ليسوا فقط يصفهم المبلغين مؤدين والمبلغ انما يؤدي كلام غيره فهو يبلغون كلام الله فالكلام كلام الله والمبلغ انما يبلغه بصوت نفسه ان نحن الذكر وانا له الحافظ الذكر هو كلام الله وين هو عندنا نعم وقال باب قوله وما كنتم تستترون الآية وروى عبد الله قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي او قرشيان وثقفي كثيرة شحوم بطونهم كثيرة شحوم شحوم بطونهم كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه, فقه قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخطينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخطينا فأنزل الله تعالى وما كنتم تستفرون الآية نعم هذه الترجمة وقال غباب تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبطاركم ولا دلودكم ولكن غلنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فاصلحتم يا الخاسرين المقصود من هذه التزمة إثبات أفعال العباد وأن العباد أفعالهم كل سبيلهم لأنهم لا يتسبوها وبثروها وإن كان الله تعالى خلقها وخلقهم وخلق اعمالهم وخلق كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى والله خلقكم وما تعملون وما كنهم تستفرون ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فباط العمل إليهم فدل على أن العمال فدل على أصابوا العباد لأن كسبواها وبشرواها والله خفية من الله خلقا وإزادة وتكبيرا ومن العباد فعلا وكسر وتكبر ومباشرة في الردعة الجبرية الذين يقولون العباد غير صادق وأن الأفعال فعل الله الله هو بخلي وهو صادق هذا من أفضل الباطل جبرية يقولون العبد العباد لا يفعلون ليس لهم فعل وليس لهم مباشر وليس لهم اختيار في مرتعش بحركه اديسه في الهواء غلباطه باطل الله تبارك الله قال الي وباكد ولكن مرض من الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ثم ذكر حديث عبد الله نسمع. قال استمع الى الثقافيات وقرى في القرشين كثير كثيرة شحم بطونهم قليله صفو قلوبهم فقال احدهم من احد الثلاثه اثروا ان الله يسمع ما نقول استد يسمع ما نقول ووصل القول اليها فقال قولهم في على الذين الذي يقول لا الأفعال على الله وقال الاخر يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان جهرنا فاجة ستسمع ان جهرنا. وغارف الجهر اليهم. وقال الاخر انت لا يسمع الى جهرنا فلينا ويسمع الى خير. فانزل الله للاني خير. وما كنتم تستسطرون هيشعى عليكم سمكم ولا ابطاركم ولا جذركم ولكن تماماكم ان الله لا على earthquake الله من الله. العباد كرفة وأن العباد لهم افعاد. قال لهم افعاد الاختيارية يثبون عليها وعقبون عليها. وان كان الله خلقها وأوجدها. خلافا للقدرية القان قال العباد في القصبة بالخلاف لا يقوم العباد لا أفعال لهم وأنهم مجبرون نعم وقال باب قول الله كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقوله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة وعن ابن عباس كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقربوا الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب نعم وهذا الترجم البخاري يبين فيها إثبات الكلام الله عز وجل وأن الله يتكلم وأن أفراده كلام حادثة، وإن كان نوع كلام قديم، نوع كلام قديم، سبب الكلام، ولكن أفراده حادثة، ولهذا قال يقول أحد السنة وجماعة إن كلام الله هو صوت قديم النوع حادث الاحد نوع كلام قديم لم يزلهم متكلم في الأزل، ويتكلم بسال إذا كيف فشاف، كل يوم هو في سال، يعز ويدل ويشقي ويسعد. ويأمر وينهى ويغني ويفكر قال وما يعتم من ذكر من ربهم محدث فقال محدث فقال اصف ما يعتم من ذكر هل يوقف السلام الله من ربهم محدث فوصفوا بانه محدث لان الله تكلم به وقوله لعل الله يخته من امره بعد ذلك امرا قال المؤلف رحمه الله قال بخاري وان حدثه لا يشبه حدث مخلوق. كلام الله افراد حادث لكن لا يشبه حديث المخلوقين ليس ليس مثل كلام المخلوقين كلام المخلوقين محدث المخلوق واما كلام الله محدث يعني تكلم به وان كان وان كان وان كان نوعه قديما لكن الله يتكلم متى شاء تكلم جبريل متى شاء تكلم المؤمنين يوم القيامه تكلم الانبياء تكلم موسى يتكلم متى شاء اذا تكفل وهذا الكلام اللي يتكلم حادث لكن حادث لا يشبه الحديث المخلوقين. والسدر البخاري بقوله ليس كمثله شيء ومستنوبخي، الصفات لا تشبه يصب والبصر والكلام والقدرة والعلم والعلو والاستواء والغضب والرضا والاستخب والعظمة والكبرية، الصفات لا تشبه ذهب سبحانه وتعالى. كذلك كلام الله محدث لكنه لا يستحل المخلوقين لقول الله ليس شيء ومستنوبخي. فقال ايضا ابي بن مسعود قال المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله من الامر ما يشاء وان مما احدثت في الصلاه وهذا مثله يقال معلقا ورفعه احمد وابو داود والنسائي قوله اذا الله يحتسب من امره ما يشاء وان مما احدثت ان تكلم في الصلاه فاسفسا أن انك ان أعجب. حدث الله لا يصح هذا مطلقا وعن مسعود وعن كيف تسالون اهل الكتاب وعندكم كتاب الله اقرب الكتب الى احد بالله تقرؤونه محظا لمخضر خالص المخضر خالص المخضر خالص يعني والشرق وعندك كتب الله اقرب الكتب الى بالله يعني اخر الكتب تكلم الله به وسمعه من جبرائيل فهو اقرب الكتب الى بالله تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبرائيل وهذا حدث ولكنه حدث لا يشبه حدث المخلوقين والله سبحانه وتعالى الذي تكلم في الازل متى شاء وكيف شاء فأفراد الكلام حادثة ونوع كلام قديم وحدثوا الله لا يفتحى لهم مخلوقين ولهذا قال أقرب الكتب عهدا بالله قرآن لأنه أخر كتب مجردين تقرأونه محوان يعني خالصا صافيا لم يشب ليس في تحريف ولا تدبير، نعم وقال باب قول الله لا تحرك به لسانك وصل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي وقال ابو هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه قال قال الله أنا ما عبي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك قال كان النبي عليه السلام يعالج من التنزير شدة كان يحرك شفتيه فقال لي ابن, فقال لي ابن عباس انا احركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد أنا احركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتاجل به ان علينا جمعه وقرانه قال جمعه في صدرك جمعه. قال جمعه في صدرك ثم تقراه فاذا قرأناه فاتبع قرانه قال فاستمع له وأنصف ثم إن علينا أن تقراه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إذا أتاه جبريل قرأ النبي قرأ النبي صلى الله, الله. إذا أتاه جبريل استمع سمعت. استمع سمعت. فإذا انطلق جبريل قرأ هذا النبي صلى الله كما أعرف صالح فعا فكان رسول, رسول الله إن أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي قوله كما اقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه جبريل استمع. فاذا انطلق قرأه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما اقرأه كما اقرأه كما اقرأه جبريل كما اقرأه فهذا هو البخاري البلبي قال باب قول الله تعالى لا تحدث به لسانك لسا جلبه يبين ان الأبد له اذا عاله وان العبد حينما يقرأ القرآن يقرأه بفعله بفوته وحركة لسانه وهذه فعل العبد والمقروف هو كلام الله وكما قال بعض وصله القول قول الباري القول القراءة قراءة القارئ المسلو التلاوة, التلاوة القارئ والقول قول الباري الكلام كلام الله والعبد هو يقرأه به بفعله، ولهذا أراد المؤلف رحمة الله أن يتبه أن يريشق على العباد إليه قال لا تحرك به لسانه هذا فعل العبد لا تحرك به لسانه ثم قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عائه الوحيد شعله أن يعالج شدة حرك شفته خاف ينساه الأول ثم وقال أبو هرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أنا مع عبدي ما ذكرني واتحركت به شفتاه هذا حديث قد قال أنا مع عبدي يعني هذه مع أي خارطة ما عبي بي بي بالعون والنصف والتأييد ما ذكرني وتحركت بيش فتاة والشاهد قلت تحركت بيش فتاة فأضاف الفعل إلى العبد والبعيدة ثمان سبق مع أي خارطة مع أي عامة مع الخارطة كلهم بي بالطلاعه وإحاطته وعلمه ونفوس قدرته ومشيته وهم مع المؤمنين يعونه ورصيه فيه انا ما عبي ما ذكرني فارفض الذكرى عليه وتحركت لي شفتها فارفض فعله هذا العالم قال قال العباد علونها باختيارهم ثم ذكر الحديث موسى يا بعائشة عن سعيد الجبير عن ابن عباس يقول لا لا تحرك لرسالة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من الحنجرة شدة ويحرك وكان يحرك شفتين خوفا من السياح اذا قرأ جبريل كان النبي صلى الله يعالج شدة حرك شفري حتى خفت عن ساق خفت عن يساه الله تعالى حفظه له قال فقال لبي العباس انا وحذركه بالك كما كان رسول الله يحذركهما يقول لي بن جبير فقال سعيد ليموسف بن عائشة انا وحذركهما كما كان رسول الله في حذركهما فحركت به فاشهد ان تحريك النبي شفتيه وتحريك من عباس افعالهم اذي افعالهم كون مقروه وقال سلام الله فالفعالهم مضافة إليهم فانزل الله لا تخذ فيه لسانك لتعجر به ان علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في قدرك ثم تقراه فاذا قراناه يعني قراه جبريل فاتبع قرانه قال فاستمع له انف ثم ان علينا ان تقراه الله تعالى ضمنه له لانه ما ينسى فكان النبي يقول اذا توجد بعد ذلك ما يحرك شهوته يستمع فاذا انطلق جبريل قراه النبي يقول لهم كما اقراه لان الله ضمن له لان يجمعه في قدرك نعم وقال بار قوله واسروا قولكم او اجهروا به الى قوله الخبير وعن ابن عباس في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكه فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعوا المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه ولا تخافك بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا وعن عائشه قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخاصف بها في الدعاء وروا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد. ليس منا من لم يتغن بالقرآن قال وزاد غيره يجهر به نعم وهذا الترجمة ترجمة بخالي وقال باب قوله تعالى وأشر القول كما يجهروا به إنه عليم بذات السجور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيث كفى دعاء بخير رحمه الله اضافنا فعل العباد اليه وان نفعل العباد بواسطه اليه الاصرار والجهد هذا فعل الاب يسر ضد القضاء هو إيه. هذا فعله في الرد على من, من الجبرية والقائلين بان لا قاله الله والله العبد لا فعل له الله تبارك وتعالى ان قال ترجو انتم قولكم اضاف الى او تهو به ثم ذكر حديث ابن عباس يقول تعالى ولا خذ المصرات ولا خص ولا خفت بها هذه نازله في الصلاه وقيل نزلت في الجعال قال نزلت ورسول الله المختفين بمكه فكان إذا صلى بأصحابه قبل الهجرة مختفين رفع صوته بالقرآن فإذا سمعهم الشيطون سبقوا القرآن ومن أنزله من, من جابه فقال الله بنبيه لا تجرب صرعتك لا تجرب صرعتك يعني بقراءتك أي بقراءتك فيسمعهم الشيطون فيسبقوا القرآن ولا تخافك بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغى بنا ذلك سبقوا والشاهد اضافه الافعال للعباد فلا في فلا في إليه. ولا في صلاتك ترفع الصلاه اليه من بالقراءه ولا تخفنيا فالجهر والاخفات فذلك العبد وعن عن عائشه انها نزلت ولا في الصلاه ولا تخف في الدعاء والدعاء في الاخر يدل على فدل على قال مرافقه هذا العباد يدل على بطلان قول الجبريه الذي يقولون قال فعل الله هو من فعل على الله وروي على ابي هريره قال قال رسول الله يقول ليس منا من لم يتغنى بالقران تغنى يعني حسن صوته قال وزاد غيره يجهر به والشاهد انه اضاف على فعال العباد الانسى منه من لتغنى بالقرآ هذا فعل الارض فقال يجهر به اضافه العرب الارض فدل على انه قال فعال العباد وذلك لان الجبرية يرون ان العباد لا فعل لهم كمان القدري يرون ان العباد خارقون اسعالهم استقراء الامن دون الله وكل من المذهبين باطئ والصواب ما عنها رسنا وجماعة هو العمل بالمسطوف من الجانب وهو أن العباد لهم أفعال يباشرونها ويكسبونها وإن كان الله خلقها وخلق أفعاله كما قال الله تعالى والله خلقهم مثلا فهي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا ومن العبد شعرا وكسبا وتسببا ومباشرا نعم وقال باب قول النبي عليه السلام رجل آتاه الله القرآن رواه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه من آناء الليل والنهار فهو يقول لو أتيت مثل ما اوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أتيت مثل ما اوتي عملت فيه مثل ما مثل ما يعمل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبيه ريرة وذكره وقال هذا الباب وقال في هذا الباب البخاري، فبين النبي عليه السلام أن قيامه بالكتابه وفعله، وقال ومن آياتي خلق السماوات والأرض، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال وفعل الخير لعلكم تفلحون، وروى أيضا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا ثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه انا الليل وآناء النهار سنعت سفيان مرارا لم اسمع يذكر في الخبر يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه نعم وهذه الترجمة كأسفرات مستابقة الراجل بخير رحمه الله يبين الأجلة التي تجل على إضافة الأفعال العباد. وان عباده هم افعال ياريد يفعلونها تضاف لهم باختيارهم ويكتبونها فيثابون على الطاعات ويعاقبون على المعاصي وقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل اتاه الله القران ثم روى حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد الا في الخير فقد ما معنى تحاسدنا الغبطه الغبطه الحسد لا الحسد المذموم وينتمنى ان يتمنى ان تزول النعم على سبيل المسلم هذا هذا حرام وهذا يكون حسرة كما تأتي النار للحضر. والثاني حسد غرطة. وان ان ان تتمنى ان يكون لك من النعمة مثل ما لأخير من غير ان تنتقل عنه. هذا جائز. وهذا هو المقصود هنا لا تحاسد على غرطة الا في اثنتين. يعني في خصوتين. رجل آتاه, اتاه الله القرآن فهو يسلوه من انا الليل وانا النهار فهو يقول لو اوتيت مثل ما اوتي هذا لفعلت ما يضحك. والشاهد من الحديث ان اضفنا قال الى العبد. فهو يفلوه هذا فعل العقل والثاني فهو يقول لو اني اوثيت مثل ما اوثيت لفعلت كما يفعل فعل إليه فعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حق ينفقه هذا فعل العقل وسيقول لو اوثيت مثل ما اوثيت عملت فيه مثل ما عملت مثل ما عملت فاضف العباد الى اذن العبادهم لا محال اختياريه عليها عليه عليها عليه في حديث هذا الذي بعده قال وقال في هذا الباط بخاري انظر كلام البخاري استدلاله في الحديث قال هذا كلام البخاري فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قيامه بالكتاب هو فعله رجل يقوم به انا عليه وانا النهى ما هو قيامه فعله فعله, فعله. رايت في البخاري استدلال البخاري وجه الدلالة قال البخاري فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قيامه بالكتاب هو فعله فعله رافله كتاب عليه كتاب عليه اللي يقوم يقوم بالكتاب يعني يعملوا به يعملوا به ويسلوه أنا الليل والنار ويعملوا به هذا فيعلو ثم ثم سجل بالآية ومن آية في خط السماوات والأرض واختلاف ألفيناتكم ألوانكم أضافوا واختلاف ألفيناتكم ثلاثة آلاف يقول كلام ألفيناتكم اللغات أضافوا ألفينها إليهم أحوالهم فدل على أنهم لهم أطوال مختلفة وقال وافعلوا الخير لعلكم تفعلوا لعلكم تفلحون قال تفعلوا افعلوا اضاف فعليه قال لعلكم تفلحون هذا الثواب يثابون على اعمال هذا في الرد الجبريه الذين يقول العبد لا فعل له وانه مجبور كذلك حديث حديث علي بن عبد الله بن المدينة قال ابا بكر كان هو الثوري قال الزهري عن سالم عربي عن النبي قال لا حسد إلا تتيه رجل من آثاء الله القرآن فهو يقوم به هل يقوم به اضاف الى العقل وراجب آثاؤه الله وانا فهو ينفكه أستاذنا وراث الإنساق قال سبعت سفيان يقول علي بن مجيني سبعت سفيان مرارا السابعية لم أره لم اسمعه يذكر الخبر وهم صحيحة لجنات فصل وهذا القول راجح إلى المسألة الكبيرة المسألة ويقدره, القائل ويقدره القائل بها بانها إذا كانت فعلا لنا أو كسبا فلا بد أن تكون موجودة بعد موجودها لأن كسب الإنسان لا يتقدمه ونحن, ونحن نجيب على هذا لأن كسبنا في ذلك قصدنا إلى سيلة تلاوته وذلك لا يتقدمنا كما أن الإنسان يثاب بقصده صلاة الناسية بالطهارة ويعتم باعتقاده أداءها بالحدث من غير طهارة وإن لم يفعل ذلك فذلك المراد بالحديث لا حسد إلا في اثنتين في من نوى وقصد أن يفعل ما فعل غيره في القرآن من القيام به انا الليل والنهار وأما الآية فيقدرها القائل بمثالة في اللفظ المراد بقوله واختلاف أسنتكم أي أصواتكم فيها فهي مختلفة ونجيب على ذلك أن المراد به اللغات والقرآن ليس بلغات بل يقرأه الناس كلهم بلغة واحدة يدل عليه قوله تعالى وألوانكم فدل على ان المراد به اللغات نعم المؤلف في هذا الفصل يقول هذا الكلام السبق راجع الى مساله الكدره فسرها وهي مساله اللفظ يعني مساله اللفظ بالقران هل لفظ القران مخلوق او المخلوق ويقرره القائل بها يعني يعني بان اللفظ مخلوق لانها اذا كانت فعلا لنا وكسبا فلا بد ان تكون موجوده بعد موجبها لان كسف اللسان لا يتقدم وسبق الان سمعتم البخاري رحمه الله في تراجم متعدده انه يبين ان ان الفعل فعل العبد وان القراء حينما يقرأ القرآن انما يقرأه بصوتنا وهذا فعله وكسبه يثاب عليه وان المقروض هو كلام الله لا اشكال فيه البخاري ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالله فالكلام كلام الله والقارئ قرأه بفوته وبالفاظه المؤلف ابن البناء الآن في هذا الفصل يقول هذا القول الذي سبق مع أن السراج واضحه كما رايكم راجعوا إلى المساله الكدرة كدرة ثم مسألة كدرة لأن للكلام الطويل فيها مسألة اللفظ وهي مسألة اللفظ ويقرر القائل بها يعني القائل بأن أفعال العباد بأن أفعال العباد وقراءتهم تنسب إليهم يقول بأنها إذا كانت فعلا لنا وكسبا فلا بد أن تكون موجودة بعد موجودها موجودة بعد موجودة هو الله. لان كثب الليسان لا يتقدم. يعني اذا قرأ الليسان كلام الله فيكون حين اذن اوجد السعر والكثبه. لان الله خلقها بعد م... ب... م... تكون موجودة بعد موجودة الله تعالى اوجدها بعد ان قرأ، تكون كثب للإسان. قراءة كثب عمل فعلا لك. متى يكون الكثب. كثب اللي... لا يتقدم. ابن البنا أجاب بجواب غريب ونحن نجيبه عن هذا لان كسبنا في ذلك قصنا إلى خلاوة وذلك لا يتقدمنا كما أن الإنسان يثاب بقصه صلاة النافله بالطهارة ويأتم باعتقاده أداءها بالحجث من غير الطهارة وإلا من قال ذلك فذلك المراد بالحديث لا حسد إلا فيه في فيه فيما النوى وقصد أن يفعل ما فعل غيره في القرآن من القيام الديه انا الليل وانا النار. ابن بنى مجيب عن حبيب الله حسن الله في سنين رجب الله القرآن فهو يقوم به انا الليل وانا النار. ما يعني يقرأ. يقرأ ويعمل به. فاذا قراه وعمل به فاركة. عليه كذلك. متى يكون تسب الله وعمل به. اذا قرأه واذا عمل به. هل السابق ظاهر اللفظ. ابن يقول له ما هو هذا المعامل? يقول معنى ذلك انه قصد الى كلاوته. يتقدم يعني يسلو أنا إليه النهار مو بقول قاصد إلى كلاوسك، وذلك لا يتقدم، لا يتقدمون. قف، القف، القف عن مية، الى إلى كلاوسك، وذلك لا يتقدمنا. كما كمان الإنسان يساب بقصة الصلاة النافلة بالطهارة ويأثم باعتقاده أداء الحج غير الطهارة. الإنسان يساب إذا قصد ان يصلي النافلة بالطهارة يساب بهذا القف، ويأثم إذا اعتقد انه أدى الصلاة غير، غير حديث، وإلا مفعل ذلك. فكذلك المراد بالحقيقة لا حسب الا فيثنتين المراد في من نوى ان يفعل فعله غيره في من نوى ان يصعل ولا, ولا من يصعل في من نوى وقصد ان يصعل ما قال غيره في القران من القيام البيت فيما انا الليل وانا النهار وهذا جواب بعيد والامر كما لا ترتيح السلام المثالية رحمه الله حيث قال وما يختى على لبيب الفرق بين السلاوة في نفسها قبل ان يتكلم بها الخرق وبعد أن يتكلموا بها فالتلاوة قبل أن يتكلموا بالخلق حينما يتكلم الله بها هذا كلام الله وبعد أن يتكلموا بها إذا تكلموا بها العبد صار عملا له صار عملا له يتكلم به بلسانه، وبينما للعبد في تلاوة القرآن من عمل وكسب يقول وإنما غلط بعض المواسقين او المخالفين فجعلوا البابين بابا واحدا وأرادوا أن يستدلوا على نفسه حدوث حروف القرآن بما دل على حدوث أفعال العباد وما تولد عنها وهذا من أطلح الغلط وليس في الحجز العقلية ولا السمعية ما يدل على على حدوث نفس حروف القرآن إلا من جسم يحتج به على حدوث معانيه والجواب عن الحجز مثل جواب عن هذا لمن استهداه الله فهده مثل هذا في الفتاوي في الجزء في في الثاني عسر صفة خمسمائة واربعا سبعين ينم مقفوض أن الله تعالى حينما كتب القرآن هذا كلام الله لفظه معنا فإذا قرأه القارئ يكون القارئ قراءة كلام الله فقراءته للكلام الله والعمل به فعله ويقرأ كلام الله قراءته هو فعله ابن البنا يقول المراد أنه يثاب على القف لا يثاب على الف لأن حينما يقرا يعني يقرأ كلام الله يقول الان هذا كلام الله لفظه معنا لكن متى يثاب عليه؟ يثاب عليه القف في وهذا بعيد كبر في المثل. ما يقول هذا عمله. يقول عمل الايه هذه بيدل عن عناب البنا واختلاف على سنتك يقول فيقرروا القائل بدل اللفظ اللف المراد بقوله واختلاف على سنتهم آيات فهي مختلفة. يقول الذي يقول إن آياتكم واختلاف آياتكم فهي مختلفة. يقول هذا ليس بصحيح. بل الجواب ان مراد به اللغات والقران ليس باللغات. اقرأوا الناس كلهم بلغة واحدة يدل عليه قوله تعالوا وعلوانكم فدلوا على المراد به اللغة وهذا قول غريب فاختلاف سناتكم وعلوانكم معروف الايسنة تختلف بالصوت صوت القارئ ان تقرأ الان صوت القارئ صوت ايامة الحرم تقول هذه قراءة فلات هذه قراءه امام الحرم هذه قراءه الاغساني تختلف اسواك هذا الصوت الرخيم. وهذا صوت غليظ وهذا صوت حسن وهذا صوت اقل منه اذا تضاف اليهم فالقول في القول بان مراصله لغات يقصد ابن بله من هذا حتى لا يقول ان افعال العباد مضافه اليه وسينقل عن قاضي البيع على نافع ولشيخنا الامامي ابي يالا رضي الله عنه جواب اخر قال لو حملناه على الاصوات لن يضر لاننا نحمل الاختلاف على المعنى الذي يوجد معنا مع القراءه وهو المعنى الذي يقع به التمييز بين قراءه قره بعضهم من بعض من قصائد حنجرة وضيقته الصوت وغلظه وهذا معنى زائد على المفهوم من الحروف من الحروف والأصوات وليس يمتنع وجود ذلك عند عند قراءتنا وإن كان لا يقوم بنفسه الكشف يوجد يوجد عند خلق الله تعالى لأفعالنا وإن كان كسب لا يقوم بنفسه ولا يمتنع أيضا وجود ذلك وإن كان لا يتميز من القديم كما أن المخلوق لا يتميز من السلاوة. وإن كان المطلوب قديما والسلاوة عندهم محدثة وكذلك يحصل مع القديم عند وجود السلاوة وإن كان ذلك لا يتميز قال وقد روي عن أحمد ما يدل على صحة هذا فقال في روايات جماعة منهم عبد الله منهم عبد الله ويوسف ابن موسى أسرع قراءة الألحان ولا يعجبني قراءة الألحان ومعلوم أنه لم يسره نفس القراءة وإنما سره ما يحصل من القارئ من أصوات التي هي الألحان وكذلك كثرة قراءة حمزة وكذلك شرها قراءة حمزة ومعلوم أنه لن يكره القرآن وإنما شرها ما يحصل منه من الإمالات وغيرها وقالت رواية أبي الحارث أسره من الادغام والإضجاع مثل جاءت وطائر وحق مثل مثل مثله هناك مش خابه وحاق خاب نعم خابه وطاب وحاق مثل خاب وطاب وحاق ثم قال شيخنا رضي الله عنه وجماعة من أصحابنا تعب هذه الطريقة وتقول جميع الأصوات مع اختلافها قديمة وتجيب عن السؤال لانه لا تمتنع وتخصيف الأصوات واللغات ويكون قديما كما أن المعنى القائم بذات القديم هو أمر ونهي وخبر ومعاني ذلك مختلفة ولا يمنع ذلك من كونه قديما نعم هذا المؤلف رحمه الله نقل عن شيخه الإمام أبي يعلى وهو القاضي أبو يعلى في كتابه الطالح التأويلات هو شيخه المؤلف والقاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة هو حنبلي و وله كلام جيد في موافقة السنة وله كلام واثق الأشائرة وهذا الذي قره هو المذهب مذهب الأشائرة وقره ابن بنى قال ولشيخنا الامام الإمام أبي يعلى جواب آخر يعني في قوله اختلافه الفنتكم والوانكم والاصوات هل, هل الاصوات تضاف للعبد وهي في فعله ابن بنى قرر غير هذا قال المراد ان اختلافه فهي مختلفة قال ولي شيخنا الامام بيعلق وان قال لو حملناه على الاصوات هل منظر اختلاف الفنتكم يعني اصواتكم لاننا نحمل الاختلاف على المعنى الذي يجد منا مع القراءة وهو المعنى الذي يقع به التمييز بين قراءة القرآن بين قراءة القرى بعضهم من بعض من صفاء الحنجره ودقة الصوت وغلاغه وهذا معنى زائد على المفهوم من الحروف الاصوات وليس يمنع وجود ذلك عند قراءتنا وإن كان لا يقوم بنفسه كالكسف يوجد عند رسول الله تعالى ليسعى لنا وإن كان الكسف لا يقوم بنفسه هذا مثل الشاعر هذا كسف الأشعر على شاعر الذي لا يعقل يقول العلماء من المحالات السبس كسف على شعرة إبرية يقولون العبد لا فعل له الفاعل هي خارج الله ومع ذلك يقول له كف كيف يقول لا فعل له له كف غير معقول قالوا كف يوجد بين قدرتين بين قدره الخالق كف يوجد عند خلق الله تعالى الفعل وإن كان كف لا يقول العبد لا فعل له الله هو الفاعل والعبد ما يفعل لكن له كف كيف يقول له كف ولا غير معقول هذا قالوا يوجد كسف عند خلق الله تعالى وإن كان كسف لا يقوم بها فالقاضي يبوي على هذا من أغلاطه وابن فنة تبعه رحمه الله فظن أن هذا هو الحق هذا كسف الأساعر الذي لا يعقل فهو يقول هذا الجواب الذي نقل عنه قاضي يبوي على إتبس بعض الأساعر يقول لو حمله على الصوات لن نظل لأننا نحن الاختلاف على المعنى لأن الشعر يقول الكلام معنى قائب للأس والمعاني هلو سبحانه يقول المعاني انواع امر ونهي وخبر واتسهام هذه المعاني أما, اما الكلام فهو واحد ولهذا يقول ان, إن المعنى الذي يقع به التمييز بين القراءه القراءه بعضهم من بعض وهو معنى زائد على المفهوم من الحروف الاصوات ولا يمتنع ذلك فالكسب الكسب هذا عند سعره يوجد عند خلق الله وان كان الكسب لا يقوم به يقول العبد لا فعل له والفعل هو الله لا تموت عند خلق الله فعل العبد وكيف يجد كثب هذا يقول كثب الأشعري غير معقول ثلاثة من المحالات طفرة النظام واحواله بهاشم وكسب الأشعر طفرة النظام يقول النبل انتقلت من مكان إلى مكان غير ان تتحرك والكثب الأشعري يقول العبد لا فعل له العبد مجبور لا لا فعل له ومع ذلك يجد له كسب عند خلق الله الاخر كيف يجد لا فعل له هذا غير من الأشعار المعقولة قال ولا يمكن وجود ذلك وان كان لا يتميز من القديم القديم كلام الله كما ان المثل لا يتميز من السلاوة بس كلام الله والاطلاوه فعل العبد يقول ما يتميز المثل من السلاوة. وان كان المثل قديما هو كلام الله والسلاوة عندهم وقتفه وكذلك يحصل سماع قديم عند وجود السلاوة. سماع قديم كلام الله عند وجود الاطلاوه من قال وان كان لا يتميز ذلك هذا قول الاشاعره ثم ذكر الروي عن امام احمد انه قد اكره قراءه الالحان ولا يعذب القراءه بالالحان قال ابو القذابه البغلي بعد ان ذكر كراهة الامام احمد اكراه بالالحام وانه بدعة. قال وكلاب احمد في هذا محمول على الاسراط في ذلك. في حيث يجعل الحركات حروفا ويمد في غير موضعه. مثل غير الموضوع عليهم ويبدأ الميل حتى تصفر واضح. هذا بيكره الامام احمد. واما تخسيم القراعه بالترجيء فغير مكشوف. قال ومعلوم ومعلوم انه لم يفرى نفس القراعه وانما كره ما يحصل من القارئ من الاصوات التي هي الالحام. وكلاسرأة الحمزة. معروف حمزه من من كان الإمام حجتور غيات حمزه ولد غام الكبير ليعال ومعلوم أنه لم يكن القران وانما كانه ما يحصل من من الإمالة وقال في الرواة ابو الحارث اكرم من الإدغام والإضيع في القاب وفقة ثم قال شيخنا قال ابو أبو يعلى وجمع من أصحابنا كعب هذه الطريقه طريقة سابقة وتقول جميع الأصوات مع اختلافها قديمة هذا أيضا مثل الشعر يقول الاصوات بعض قديمة يقول الآن حينما تقرأ كلام الله صوتك هذا قديم. انت صوتك هذا يجعله لم يميزه بين, ك... بين كلام الله المسلوق وبين صوت العبد يقول الصوت قديمة. جميع الصلاة مع صلاة قديمة وتي... ونجيب عن... عن عن السؤال بانه لا يمتنع تختلف الأصوات واللغات ويكون قديما كما ان المعنى القائم بداية القديم يعني القائم بداية الرمض هو امر ونهي وخبر واستخار. هل تقليل ما تبدأ الشاعر. الشاعر يقول معنى ما هو حرف رسول. ولكنه معنى قديم بنفس الرمض. وهو أنواع أمر ونهي وخبر واشتفار والمعاني مختلفة ولم يمنع ذلك من كونه قديما هذا يتقل لماذا بالحشائرة وهو يعني ينقل عنه البخاري ثم نقض في هذا الفصل وسينقل عنه الأبواب العسية في البخاري وهي وجه هذا صواب أن المثل هو كلام الله واستلاوه هي سعر البال أرض فوته واستلاوه هو سعر فالمثل هو, هو كلام البال واستلاوه هي سعر الأرض نعم ثم قال البخاري باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أُنِّل اليك من ربك الآية قال الزهري من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم لقد أبلغتكم رسالات ربي وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرى الله عملكم ورسوله وقالت عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد قال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين ودللة ودلاله ودلالة تقوله ذلكم حكم الله هذا حكم الله لا ريب فيه لا شك فيه تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم يعني بكم وروى عن جبير بن حيه قال المغيرة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل من ناصار من من إلى جنة وروى عن عائشة قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم جتم شيئا من الوحي فلا تصدق إن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية نعم هذا فرجنا البخاري يبين بها الفرق بين كلام الله وأنه وأنه كلام الله الرسو وفرق بين افعال العباد وكلامهم ثم قال البخاري باب قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أمزل إليك من ربك بلغ طب والتبليغ هو تبليغه بفعل نفسه بقوله هو يبلغ كلام الله كلام الله هو المقروف ويقراه الرسول ويبلغه بكلام نفسه فالمبلغ غير المبلغ فالمبلغ كلام الله والمبلغ هو الرسول بلغه بفعل نفسه فدل على ان النصال في الكتاب، العباد حينما يقرؤون القرآن فهذه أصواتهم وهذه قراءتهم وهذه فعلهم بأكتابهم والمقرول كلام الله وله قال الزهري من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلى المستهد السيد على رسول البلاغ يبلغ الرسول بأي شيء يبلغ بفوت نفسه بكلام نفسه يبلغ كلام الله وقال يعلمون أن قد أبلغوا رسالة ربهم إذا الرسل بلغوا رسالة ربهم بكلام أنفسهم وقال لقد لقد رساله ربي وقال وسير الله عاملكم قال شعب بن مالك حين يتخلف النبي وسير الله عامل ساج أنا والله العمل إليه ومن العمل القراء. القراءة القراءة والتعبور وسير الله عاملكم رضي عليهم ذلك الكتاب هذا القرآن هدى المستقيم حينما يقرؤونه ويعملون به ذلك حكم الله لا ريب فيه تلك ايات الله لعلم القران حتى الى كنتم في الفلك وجرينا بهم بكم يعني بكم لكنتم كل هذا رفلت عليهم وروى عن جبير ابن حي قال المغير اخبر نبينا عن رسالة ربنا عن سالت ربنا الكلام كلام الله انه ما منا صدقنا جمع وروي عن عيسى قتل من حدثت عن النبي وسلم كتما من الوحيثين فالصدق ان الله يقول يا ايه الرسول بلغ ما زليلتك من الرسول بلغ والبلغ فأله النبي نعم وقال باب, باب باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأعطي أهل الانجيل الانجيل فعملوا بها وأعطيتم القرآن فعملتم به وقال أبو رزين, يتلون وقال أبو رزين يتلون يتلونه وقال وقال رزين يتبعونه ويعملون به حق عمله يقال يتلى يقرأ حسن التلاوه حسن, حسن القراءة للقران لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا المؤمن لقوله مثل الذين حملوا الثورات ثم لم يحملوها فمثل الحمار يحمل أسفارا الآية وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان عمل قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اخبرني بارجى عمل عندي في الاسلام قال ما عملت عملا ارجى عندي اني لم اتطهر الا صليت وسئل اي العمل افضل قال ايمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور وروى حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما بقاؤكم في من سلف من الامم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل الكتاب التوراة فعملوا بها إلى آخره نعم وهذا الباب كان الأبغة بسابقة يريد فيهم أليس بيّن أن أفعال العباد مضافة إليكم قراءتهم وتلاوتهم وأعمالهم وصلاتهم والطيامهم مضافة إليهم أفعالهم فعلوها مختارين وكسبوا مختارين فيتبون في عليه وعاقبوا عليه وماذا لك القراءة؟ قراءة القرآن والعمل بالك وقال باب قل فأتوا بقرات فثلوها ان كن فتقولوا فثلوها اليه وقال ندعوكم اعطي اهل الثوره ان تتعاملوا بها هذا اضاف العمل اليه ووافي اهل الدين ان تتعاملوا بها ووصف قراره تعاملكم به اضاف العمل اليه وقال يسلونه يتبعونه به حق عمله اضاف العمل اليه يتبعونه مضاف اليه يثابون عليه وعاقبون عليه ولو كان القرآن حتى القرآن القرآن تلاوه كانت العمل فيه وبدن رحمه الله استوحة من اضافتها العبد إليه فهو يبني إلى مذهب الأشاعرة يقال يتلى يقرأ حسن التلاوه حسن القراءه للقرآن هيا من سعله القراءة قراءة لا يمس لديل طعمه إلا من آمن بالقرآن آمن الإيمان فعله ولا يهمه بحقه إلا المؤمن مثل الذين حملوا الصلاه ثم لم يحملوها عملهم لم يحملوها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام والايمان عملا والعمل عملهم قال ابو هريره قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بارجع عمل عملته في الكتاب اضاف العمل الى بلال قال ما عملت عملا ارجع عندي اضاف العمل قيل فبالاي العمل افضل قال اضاف العمل اليه انما بقاء الحديث حديث ابن عمر انما بقاؤكم فيمن سلف من عمر كما بين الصلاه اوتاه كتاب الصلاه فعملوا بها كذا مبادئ العمل إليه كل هذا الذي الله يبين فيها أن العباد لهم أفعال قراءتهم وصلواتهم وصلاتهم وصيامهم كل هذه أفعالهم يعاقون عليه وثابون عليه خلاف للجبريه المر للجبرية الشاعر وغيره الذين يقولون أن العباد أفعال الله الأفعال أفعال الله وأن العبد لا فعل له هذا باطل نعم وقال باب وسم النبي الجبرية الجهمية ولا كلهم جبرية لكن الجبرية جهمية أكثر جبرية خالص صباحنا ولا شاعره جبرية لكنه في تنكف صاروا اخف كسف غير معقول كما سمع نعم وقال باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وروا حديث ابن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة الوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله نعم وهذا الزمال البخاري كذلك قال وسمى النبي عملا والعمل مرافع للعبد قال الصلاة لمن المقرب ساتحة الكتاب قراءة العمل وحديث أي الأعمال أفضل كلها أضفها لفعل إليه فدل على العبد وهو فعل خلافا للجبرية من الأشاعر وجميع الذين يقول العبد لا فعل له نعم وكذلك حديث من مسعود أي العمل أفضل صلح. نعم وقال باب إن الإنسان خلقها لوعة الآية وروى عن عمر بن تغلب قال أتى النبي عليه السلام مال فاعطى قوما ومنع آخرين فبلغني أنهم عتبوا فقال عتبوا فأفبلغ فبلغ فبلغني أنهم عتبوا فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب الي من الذي أعطي أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع واكل اقواما الى ما في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب فقال عمرو ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم نعم هذا ترجم كذلك فان ان الانسان خلق إذا اذا ما استوى السر جزوعا واذا ما استوى الخير منوعا هل يفعلك هلوعا جزوعا منوعا افعالك كذلك حديث عمرو بن تغلب اتى النبي المسيس قوما اعطى هذا فعل النبي ومنع خلي فعله بلغ أنهم عاتبوا فعلهم العسل قال اني اعطي الرجل هذا فعل نبي صلى الله عليه الرجل هذا فعله والذي الذي هذا فعله من الذي اعطي هذا فعله اعطى قوما هذا فعله و اكل قوما هذا فعله عليه و قال عموما ما احب, ما أحب انني بكلمه الرسل يعني بدل كلمه الحمر نعم يعني الابل الحمر و هي انفس اموال العرب و ما احب لي ان بدل الدنيا كلها لكن هذا مثال نعم وقال باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه رواه قتادة عن أنس عن النبي عليه السلام يرويه عن ربه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا هذا الباب ذكر النبي وروايته عن ربه حينما يروي عن ربه وهو سمر الحديث القدس حديث الرب هذا كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن إلا أن له أحكام تختلف حديث القدسي ما يتعبد بثلاوة القرآن يتعبد بثلاوة حديث القدسي ليس بمعجز القرآن معجز الحديث و... ولكنه مثل القرآن لفظا ومعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى تقرب ربي إلى العبد إليه شبرا تقربته إليه ذراعا تقرب وإلى تقرب ابن ذراع تقربه من باعنة وإلى أن يمشي في شهرونه هذه ألف حاصلق بالله ثلاثة بالله من من من ثبات هذه الصفات ان الله اسرع بالخير من العبد وان الله لا يقطع السبب من العبد حتى يقطع العبد للعمل نووي وجماعه فسروا بهذا بانه قالوا اذا تقرب الي عبدي قالوا فسروه بانه بان الله اسرع بالخير من العبد هذه من ثبات الصفات ليست هي والشاهد قال تقرب العبد الله ففعل اليك تقرب مني ذراعا تقرب مني شماعا اتاني فلا يقع العبد اضافكم اليك نعم وقال باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية وغيرها في قول الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقلا دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقراه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمه سواء بيننا وبينكم وعن ابي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراه بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية نعم وهذه الشرطة أيضا البخاري قال وقال باب ما من تفسير الثورات وكتب الله بالعربية وغيرها تفسير التوراة هذا عمل وكتب, وكتب الله بالعربية هذه النهر يفسرونها ويكتبون وضافتون هم لهم أفعال يقول لها قل فأتوا بالتوراة فاتلوها أضافها أسلاوه اليه وحديث ابن عباس في قصة هراقل دعا بكتاب رسول الله فقرأ. قالوا بكتاب كتاب رسول الله أضاف الكتاب إليهم فقرأ بسم الله محمد رسول عبد الله ورسول إلى هراقل كل هذه كتابة الرسول أفعال قل لأهل السلام تعالى ولا كلمة ثم ذكى حد جاء كان أهل الكتاب يقرؤون السورة بالعبرانية هذا عملهم ويفسرونها بالعربية للإسلام هذا عملهم فقال الرسول لا تصدق على الكتاب ولا تكذبه فاشهدنا واضاف الأحال إليك فدل على أن العباد لهم أفعال ليس مجبوري كما يقوله الجبرية من الأشاعر والجهمية نعم وقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة وزين القرآن بأصواتكم ورواع نبي هريرة أن أسمع النبي عليه السلام يقول ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به وروى حديث عبد الله بن مغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة, اللق على ناقة الله يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قال فرجع فيها قال ثم قرأ معاوية بن قرة يحكي قراءة ابن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليهم لرجعتك ما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه قال ثلاث مرات هذا الباب كذلك كالأبواب السابقة في إضافة فعال لبديهم قال النبي الماهر في القرآن مع الكرام البررة وزين القرآن باصواتكم الماهر بالقرآن الذي يقرأه ويحسن قراءته الماهر بالقرآن يعني بالقراءه اذا إذا هذا عمل وزين القرآن بأصواتكم أضاف الأصوات يعني هو عمله فدل على العبادة هم وذكر حديث في ضريحه ما عذن الله بشيء ما عذن النبي حسن الصوت في القرآن يجهر به ما عن مستمع وعذن القتان بالله ما الله ما لنبي حسن الصوت في يجهر به يجهر عمله حد على الارض له فعل ثم لك الحديث من عبد الله المغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح يقرأ سوره الفتح فرجع فيها رجع هذا عمله عمله رجع ثم قرأ معاوية بن قره يحصل على تد المغفل وهو يرجع ثم قال لولا ان أن يتسمع النصر لرجعت كما رجع عبد المغفل فترجع النبي ترجع ابن مغفل ترجع معاوية هذا يفعال مضاصر إليه والترديع معناها ترداد الحرف ترداد الحرف لتخشع يقول وكان الله علیما حكیما السرجد كما قال السرجد وكان الله علیما حكیما تربيع التخشی نعم قال ولن أجلس على فعليك لرجعتي نعم وقال باب قوله فقرأ ما تيسر من وروى حديث عمر بن الخطاب سمعته شاب بن حكيم يقرأ سورة الفرقان الخبر نعم وهذا الباب ايضا قول اقراوا وما تيسر منه اقراوا هذا عمله ما العمل اليه روى حديث عمر بن الخطاب يقرأ سوره الفرقان يعني يقراها قراءه هذه عمله دل على ملعي وده نعم وقال باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر وقال النبي عليه السلام كل ميسر لما خلق له قال ميسره مهيا وروى حديث عمران قال قلت يا رسول الله ففيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له وحديث علي في بقيع الغرقد في جنازة الخبر نعم وهذا ايضا كالسادق في اضافة فعل العبادين قال ولقد اذكرنا القرآن للذكر من القراءة وهي افعال العباد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له يعني من العمل ميسر مهير العمل مضاف اليه ويعمل باختيار حديث ففيما يعمل العاملون قال كل يسر لبا فيما يعمل العاملون أضاف العمل إليه وحديث علي في بخير العمر في الجنادة أنه قال بالله من عذاب القبر وقال إن المؤمن إذا كان في إقبال من الدنيا وإذبال من الآخرة ستطيله ملائكة ذكر قصة قبض روح المؤمن وقبض روح الفاجر وضاف ألف إليهم وأنهم يتابون على أعمالهم وأن المؤمن يجيب يقول الله ربي والاسلام بدي يوم النبي والفاجر لا يستطيع ان يجيب وان المؤمن يثاب ترفع عمله ويطلق الى السماء والفاجر تغلق باب السماء دونها ثم المؤمن يفتح له باب الجنه ويتم الرحله وقيفها والفاجر يفتح له باب الى النار ويتم حرها والسموميه كل ثوابهم على اعمالهم لتجعله مختارين نعم وقال باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القران للذكر وقال النبي عليه السلام كل ميسر لما مخ... وصال... وقال قول... وقال باب قول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور قال قتادة مكتوب يسرون يخطون في أم الكتاب. يملس كتاب واصله ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه وقال ابن عباس يكتب الخير والشر يكتب يكتب الخير والشر, يكتب الخير والشر, يكتب الخير والشر, يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل فقط وليس ليس أحد وليس أحد يزيل فقط لفظ كتاب من كتب كتب وليس الله وليس أحد يزيل لفظ ما في فقط لفظ يزيل لفظ كتاب وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يحرفونه يتأولونه على تغير تأويله جراستهم تلاوتهم واعيه حافظه وتعيها تحفظها وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير وروى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غ... كتابا عنده غلبت, غلبت غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرض نعم هذا الباب أيضا كذلك باب السابقة يبين فيه المؤلف رحمه الله الفرق بين كلام الله لسلس المسفاتف وبين فعل العبد وحلاوس وقراءته وعمل ومضافل إليه وقال باب قول الله عز بل هو قرآن مجيد في لوح محفول قال والطور وكتاب المسطول يعني مكتوب قال قد مكتوب والكتاب فعل العبد قال يخطر ويخطون هذه فعل العبد في ام الكتاب ما يلفظ من قول ما يتكلم من شيء اللي كتب عليه هذا فعل العبد قال ابن عباس يكتب الخير والشر ويفعل العبد يحرفون قال يزيلون تحيف هي الازاله عملهم يحرفون الكلم عن مواضعه هذا عملهم أما كتاب الله ما يستطيع احد يحرفه كلام كتاب الله ما احد يستطيع عليه لكن اللي يحرفون اعمالهم اعمالهم السيئه يزيلون ويلبسون الحق بالباطل، ولهذا قالوا يحرفون ويزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله، ولكنهم يحرفون أتؤولون على غير تاويل فاضف الأفعال إليه. وقال دراستهم تلاوتهم، هذه عملهم؟ واعية حافظة وسعيها تحفظها، ووحي لي هذا القرآن أنذار به، الانذار فعل النبي, النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل بكرة ومن بلغ التبيير كذلك، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن بهراني قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبغت رحمتي قضبي فهو عنده فوق هذا كتاب الله ولكن العباد لهم, لهم العمل قولوا لما قضى الله كتب في إثبات الكتابة وفي إثبات الرحمة وفي اثبات الغضب وفي اثبات الفوقية اربع اثبات في هذا الحديث أنا وقال باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون ان كل شيء خلقناه بقدر يقال للمصورين أحيما خلقتهم وجعله غفلة جعله غفلة هذه هي في المجس تحدث قدم وراجع ما فيه وجعله غفلا نعم وقال بعده باب إن ربكم الله إلى قوله ألا له الخلق والأمر قال ابن عيينة بين الله الخلق بين بين بين الله الخلق من الأمر بقوله ذلك وسم النبي الإيمان عمل فقال لوفد عبد قيس حين قالوا يا رسول الله مرنا, مرنا بجمل من الجمل بجمل من الأمر مرنا بجمل من الأمر إن عملناها دخلنا الجنة فأمرهم بالإيمان والشهادة يعني عدة أمور يعني عد أعطنا عدد من الأوامر نعمل بها وندخل الجنة فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فجعل ذلك كله عملا ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وحديث ابن عمر أيضا في ذلك نعم. وقال باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم وأصواتهم, لا وأصواتهم. وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم وروا حديث أبي موسى عن النبي عليه السلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأسرجة الحديث وحديث أبي سعيد عن النبي عليه السلام يخرج أناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم الخبر لا يجاوج سراقيهم وقال باب قول الله ونضع الموازين القصة اليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القصاص العدل بالرومية وقال القص ويقال ويقال ويقال مصدر المقصد وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وروا حديث به رغة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهذا آخر الصحيح نعم هذه السراجب كالتراجب السابقة يبين فيها المؤلف رحمه الله الفرق بين افعال العدل وبين صفات الله وأن كلام الله صفات من صفاته. وافعال العباد مضافقه ليه ومن ذلك قراءتهم وتلاوتهم وعملهم ولهذا قال وقال باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون الله خلقكم خلق العباد وخلق اعمالهم فالايه فيها اثبات ان لا افعال للعبد مخلوقه إثبات اثبات اضافه الاعمال العباد وانهم لهم قدره لهم لهم قدره واختيعة. والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وخلق عبد وقال وما تعملون اضاف العمل اليهم فدل على ان له واختيعة. وقال ان كل شيء خلقناه بقدر ويقال للمصورين احيوا ما خلقتم احيوا ما خلقتم يعني ما صورتم فوضع الفعل اليهم فدل على ان فعل باختيار يعاقبون عليها ولذلك لو كانت لجسة ما أفعال ما قال المصورون قالوا تعذيب شعذيبا لهم وقال بعده بباب ان ربكم الله الى قول الا له الخلق والامر قال بالعيانة عينة بجن الله خلق من الامر بقوله ذلك الى له الخلق والامر ينفصل بين الخلق والامر الخلق شيء والامر شيء الامر كلام الله والخلق المخلوقات فدل على كلام الله غير مخلوق قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا والعمل يضافي للعطف لا يبسوا عثاب ويعاقبا فقال لوحدي عبد المقيس حين قالوا يا رسول الله مرنا بجمل يعني بأوامر جمل ما ان إن عمل الله تحلنا الجنة فأمرهم بالإيمان والشادة وإيقان الصلاة وإيثال الزكاة فسمى ذلك عملا يعني هذه أعمالهم تضاف إليهم ثم ذكر حديث عائشه إن أصحابها للصور يعذبون يوم القيامة ويقول يقول لهم احيوا ما خلقتم الشاهد ضفع التصوير اليهم قال هم ما خلقتم عملهم يعاقبون عليه علي بن عمر وقال باب قراءه الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا تجاوزوا الحاجر هذه استدل البخاري باب قراءه الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا تجاوزوا الحاجر لأنها غير مقبوله اصواتهم وقراءتهم ما هي عليه عمل لهم يقرؤون كلام الله فالمقروء كلام الله ولكن عملهم ما ما يرفع ما يقبل أصواتهم وقراءة الثلاثة يجاوز الحاجر وفي حديث موسى مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأثرجة يقرأ هذا عمله مثلا بالأثرجة له ثواب وحديث أبي سعيد يخرج ناس من قبل المشرق يقرأون القرآن لا يجاوز سراقيهم هذا عملهم وقال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القصه ليوم القيابة وأن أعمال بني آدم وقوله بيوزا إذا أعمالهم وأقوالهم ومن ذلك تلاوة القرآن والعمل بيوزا أعمالهم وقال مجاهد القسط القسط العادل بالروميه ويقال القسط بصر المقسط وهو العادل واما القصد فهو الجائع من اقسط يكتب المقسط العادل من اقسط من الرضا واما القاصط من قسطه فهو الجائع الفرق بينهما اذا جئت الهمزه اقسط ترى بمعنى عادل واذا حدث الهمزه قسط بمعنى جاع قسط جار وملك اقسط عدل ومنه مقطوع على من اضلم ومن الثاني العول عول على منابر على من نور ومن الثاني وأما القاسطون فكروا لجهنم بالحطب يعني الجائرون الظالمون والمقصون على منابر من نور العادلون وأما القاسطون الجائرون الظالمون حديث في هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ثاني حبيب ثاني الرحمن خفيفة ثاني على الميزان الميزان سبحان الله, سبحان الله هذا آخر حديث الصحابي بخاري آخر حديث الصحابي البخاري هذا الحديث كلمة ثاني حبيب إلى الرحمن حبيبتي نروح نزيد في ثبته المحبه لله حبيبتي نحبهم الله سبحان الله هو بحمده لما فيهما من تعظيم الله عز وجل وتنزيهه خفيفتان على اللسان بثقل ثقيله في الميزان وشاي ثقيله في الميزان ليه, ليه؟ قيمه ذاك في الميزان يعني عمل العبد اللي عمل العبد فدل على كلام الانسان واقوال يوسف سبحان الله هو بحمده سبحان الله العظيم هذا اخر حديث في البخاري اول حديث في البخاري انما علامه لكل من ما وهذه التراجل كلها تدل على كلها تقر ملفار السنة والجماعة الذي جلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن أفعال العباد تنسب اليهم أقوالهم وأفعالهم وأن لهم فعلها مختارين يتابون عليها ويعاقبون عليها وليسوا مجبورين عليها وليست مخلوقه كما يقول الجبرية وليست مخلوقه الله كما يقول القدرية ومن ذلك قراءة القرآن وتعلقته والعمل به وفق الله جميع الأطرات وثبت الله جميعا وصلى الله, الله, الله, الله على محمد وعليه